الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسانا ماكثين فيه أبدا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم, أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبادا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشادا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 نعم الثواب وحسنة مرتفاقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرام وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لو وأعزنا فرام ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 لا يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروه زوام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 uh, um.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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجارا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Terima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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَل_hو جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ ل_hو مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمْ